وَإِذَا اذا تريت عليهم زَادَتْهُمْ زادتهم ايمانا وعلى رَبِّهِمْ على ربهم يُقِيمُونَ الذين يقيمون رَزَقْنَاهُمْ و مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.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 ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليعقل الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إِذْ تستغيثون رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي ممدكم بِأَلْفٍ من الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّي كُمُ عَسَامَةً مِنْهُ وَيُنَزِّرُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّرُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُلْبَثَ عَنْكُمْ بِأَذْى الشَّيْطَانِ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 ومن يشاطق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وَأَنَّ للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمَنُوا إِذَا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 باركم وأن الله موهم كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدو لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ الله عنده أَجْرٌ عظيم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 و ان يعودوا فقد مضت سنه الاولين و لا تكون فِتْنَةٌ و الدِّينُ الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وَإِن ان تولوا فعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و النصير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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرطب أسفل منكم ولو تواعدتم لختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفروه ولكن يقضي الله أمرًا كان مفروه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيى عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بنات الصلور وإذ يكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفتولا وإلى الله ترجع الأمور يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا اذا لقيتم فئا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اصبروا ان الله مع الصابرين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 ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما ب حتى يغيروا ما ب themselves وأن الله سميع عليم كذب آله العون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم فهلكناهم بذنوبهم وأغضنا آله كانوا ظالمين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 ان الله لا يحب القائلين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهقون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 إن مِنْكُمْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين مِنْكُمْ يكن منكم مئة يغلبوا الَّذِينَ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يخفرون اللَّهُ خفف الله عنكم وعلم ضَعْفًا فيكم ضعفا فإن صَابِرَةٌ منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين.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 فقولوا مما غنمتم حلالا ضيبا واتقوا الله إن الله رفيع رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيدكم من الأصعيب يعلم الله في يعلم الله في قلوبكم خيره يأذكم خيرا, خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله رفيع رحيم و ان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن مِنْهُمْ منهم عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ حكيم ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و في سبيل الله و الذين اووا و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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا فهم مغفرة ورزق كريم والذين آمَنُوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم